Thank okay. you. الله يا ابويا الله الله عوض الله ربي عوض الله الله الله يا ابويا الله الله عوض الله ربي عوض الله في We stand together. علشان يصرح بشبابه من بعد ملف مخالة من بعد الحب مصابه وعواق صن الشهدابه علشان يصرح بشبابه من بعد ملف مخالة و امبارح كتبه ده على بنت الشفاعه الشفاع الله لما امبارح كتبه ده على بنت الشفاعه الله الله الله يا وعشلناه سمعت حلوة وأصيل الناس حابوه عوض الله من بيت تعيله في بلدنا مشوف بشهوه وعشلناه سمعت حلوة وأصيل الناس حابوه الله دخل في مجاله في الراحة والجاية بلاقي بهي اهناك وفاله ولما الحب نداله عوض الله دخل في مجاله في الراحة والجاية بلاقي بهي اهناك وفاله رح فاتح ليلها وباله علشان يصنع في شبابه دعوته للشداده من بعد ملف مخنل رحمة حل لها وبابه علشان يصنع في شبابه دعوته للشداده من بعد ملف مخنل وانفارح كتب الناظ على Shahabullah, dämbare skrev ett bok. Och han blev Shahabullah. Allah Allah, jag bojar Allah. Ism Allah, ism Allah. يا هنياله عوض الله محاديش هده حصدمه كانت عياله والهنى والفرح الليلة والشمع زادت انواره وارتحمي الشوق والحيرة والبهية من ورداره تالهنى والفرح الليلة والشمع زادت انواره تحمي الشوق والخيرة وبهي امه ورداره وهو فاتح ليلة وبابه بيحقق حلم شبابه بيعوطهم الشهدابه من بعد ملف مخلة وهو فاتح ليلة وبابه بيحقق حلم شبابه قاطع بالشوب دهو من بعد ما لم منخلق وامبارح كتب بتاب على بنت الشطاط الله امبارح كتب بتاب على بنت الشطاط الله الله على يابو يا الله اسم الله عليه